بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فيل ألم يجعل كيدهم في تضميل وأرتد عليهم طيرا أفابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعص مأكول